أربعة وعشرون استمع إلى الكلمات الآتية وضع الحركات المناسبة لحروف الدال والذال والراء والزاي ثم لونها كما في المثال ذراع رمان دواء مدرسة زبدة ذهب